يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnnə إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نطيع أجر من أحسن عملا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَتَجَرَّعُونَ مِنَ الْخَمْرِ تَنقَّىٰ تنجريم مِ تح التجم أن يحلون فيها من أساور من وَيَنْبَْسًُا فِي بًَا متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا